صراط الذين أنعمت عليهم غير المقطوب عليهم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إلى أصابتهم صيبا الذين إذا أصابتهم مصيدة قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الأينات والهدى إن الذين <تكلم> ان الذين تكفروا وما توهمكم كفار اولىك عليهم لعنه الله اولىك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها القائدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ضر وَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ رَحْمَانُ رَحِيمٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَإِخْتِلَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِخْتِلَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَعْفَرُ الردابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآياء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 ya ابْتَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ ابْتَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ النَّاسُ